يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا هذا الفرح يهدي صروف وجودكم فحل غلا نعطي وفاة ذب عمراسلة هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفاض بشعور والقلب ما عمراسلة ريح الغلا وسكاب خور وحساس من بي القلب شاهد لا جصوب من فرحة زاد الولاء ريح الغلا وسكاب خو وحساس من بين الملا والقلب شاهد لا جصوب من فرحة زاد الولاء هذا الفرح يهدي صروف بج فحل نعطي وفاة وعذب شعور والقلب ما عمره سلاس هذا الفراح يهدي سرور وجودكم فاحة وغلق نعطي وفاة وعذب شعور والقلب ما عمره سلاس في داخلي حب ننثو نادى لكم أهلا هلا شعري كتبت بالسطو شعر بقالي واعتلى في دخلي حب ننثو نادى لكم هلا شعري كتبت بالسطو شعر بقالي واعتلى هذا الفراغ Suurus, وجودكم فحل غلط نعطي وفا وعدب شعوب والقلب ما عمر سلا هذا الفرح يهدي سرو وجودكم فحل غلط نعطي والقلب باقت غلا وجمال زهور ولا غيركم ما حد مفلا دام الفراح يهدي سرور بوجودكم فاح الغالا باقت غلا وجمال زهور ولا غيركم يهدي سرور بوجودكم فاح الغلال هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلال نعطي غفا وعدب شعور والقلب ما عمره سلام يوي فاد ود والقلب ما عمره سالا